هنا حين نجد أن بعض المشككين في قضايا الإسلام وإن كنا لا نحترف بتشفيكاتهم ولا يهلنا لأن والحمد لله أخذنا دلنا وانتهينا واطمأنينا إليه فالتشفيك لم يعد له فائدة إلا أننا نريد أن نحمي بذلك القول الذي نقوله الآن بعض العقول الناشئة التي لم تقتمر فيها العقائل الإيمانية والمنهج الإسلامي لأن يقرأوا شيئا من وافدات الإلحاد عن ذلك الموضوع بعضهم يقول إن الإسلام قد أبقى على بعض مظاهر الوثنية لأنه يطلع لأنهم يطلسون بأحجار ولأنهم يقبلون الحجار يريدون بذلك أن يطبقوا على الإسلام ويطبقوا على المسيحية لأن المسيحية كانت لأمل استرضاء كثير من المذاهب الوثنية تدخل في تعاليمها أشياء لترضي هذه الطيائف ولذلك يقول الحق يضاهئون به قولاً الذين كفروا لقائف فكأنهم يدخلون من مبادئ الوثنيات في دياناتهم ليدمنوا قموب أهل هذه الوثنية أن ينضموا إلى المسيحية وكأن رسول الله استبقى بعد مظاهر الله الوثنية حتى يرضي ويتوقف حل وقت بينه وبين ناره نقول لهم لا على رسلكم نريد أن نتكلم في هذا الموضوع كلاما منهجيا أولا الأحجار جنس من أجناس الوجود وهي تمثل الجنس الأدنى وهو جنس الجمال ويأتي بعد ذلك جنس النباس وبعد ذلك يأتي جنس الحيوان ثم يأتي جنس الإنسان فإذا فصل الأجناس بفصوصياتها وقلنا إن النبات لم يرتفع عن الجمادية إلا بالنمو وأن الحيوان لم يرتفع عن النبات إلا بالخلصة والحكس وقلنا إن الإنسان لم ينفطل على الحيوان إلا بالفكس وجبنا الجماد بأدنى أجلس لأنه لا فكسية له أبدا ما نستمجز بفكسينه كل الأشياء مشترك معه وليس هو مشترك مع أحد الفكسيات ومع ذلك إذا نظرنا وجبنا عجيبا هذا الجماد الذي يتمثل في الهواء لأنه ليس معنى الجماد الشيء الصعل الجماد اللي هو مافي الشيء والمون فيشمل الهواء من قبيل الجماد يشمل الماء من قبيل الجماد يشمل الشمس من قبيل الجماد يشمل الجبال من قبيل الجوي يشمل كل شيء ما عدد أجناس العالية كل هذا جماد لو نظرنا إلى ذلك الجماد كجنة الأجناة نجد أن هذا الذنوب هو الذي يؤدي له celebrates في بقاء الأنواع التي هي أعلى منها فالفواء ضروري لكل كائن نباثاً أو حيواناً أو الإنسان والماء ضروري لكل كائن نباثاً كان أو حيواناً أو الإنسان والجمال الذي توجد فيه العناصر اللي يتغذى بها النبات لا تغذى به أنا ويتغذى به الحيوان كلها موجودة من النبات إذن فالجنت الأجنى هو الجنت الخادم الحقيقي لكل هذه الأجنى إذن فيجب أن لا ينظر إليه بالزراع ويجب أنه نظر إليه باحتقار بل هو جنس له تكريمه لأن له رسالته وله مهنته وله نفسه إلا أن التعظيم وغير التعظيم التعظيم والتحقير والحب والبغ ليس لذاتيات الأشياء وإنما هو لما يخلع على هذه الذاتية من أشياء تحببنا فيها أو أشياء تضغبنا فيها كمثلا إذا كنت في حرب مع عدو ولعدوي حصني أتطرد بي فماذا أصنع في ذلك الحصن؟ أريد أن أدمر حجارته وكلما كانت حجاراتي قوية كلما أبغطت تثلث الحوت فيها وأريد أن أصنع بها وأريد أن أصنع بها ما أصنع لأهدمها وأخطرها وأصدعها فإذا فرض أن ذلك الحصن أصبحت لحوزتي ولي ماذا يكون موحد بالنسبة لأحجار ذلك الحصن؟ أحبه وأرممه وإذن فالذاتية لا مدخل لها أبدا وإنما ندخل للأمر العارض على الذاتية فإذا رجعنا إلى الأصنام وجدناها حجارة حجارة لا زنب لها في شيء نتكتبوها آله وما أحسن قول من قال عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسخاص فإذا سنتنا علينا دليلا فقدونا ذي وقيد النار من مغال جزائه والمغاله فيه كل دين رحمه الله عبده عبده الاسنان والاسنان اعبد من لله وإن من شيء الا يسبق بحن هي تؤدي مهمتها على وقت اذا ذاتيه الاسنان لها غرض وذاتية الاسنان لا نقصرها ذاتيه الاحداث انما نفكر المعنى الذي رمى المعنى الذي رمزت اليه هذه الافعال لذلك قال الحق لمثل تلك الأحجار التي حملت وفنية وشلكا وانصرافا عن المعبود الحق إلى المعبود البطل قال الله حقموها ودوتوه ثم وجهنا إلى حجر آخر جعله شعارا لنسف من نسفه وقال ذلك عظموه وخدسوه هذا حقموه ودوتوه وذلك عظموه وخدسوه لماذا؟ لأن الحجرية في ذاتها وإنما لما صرأ من الرمزية في الحجرية على معنى من المعاني تلك اتخذوها معبودات فهي بهذا المعنى الذي صرأ لنا مجرد صلى ذلك وكلك جعل رمزا لشيء نلتف عليه ويثوين لنا وحده فقال الله أحبها وعظموها إذن فعظمة الحق أنه ينقل الإنسان من الشيء إلى نظيره ويتقون النفلة من الشيء الذي هو إلى نظيره شيء آخر هو الإيمان شيء عجيب جدا لا يقدر عليه إلا رب لماذا؟ لأن الله أخرجنا في الأولى من مرادات نفسنا إلى مراده هو فحين هو أن نعظم ذلك الحجر أعظمناه نتفحول نتفحول وإذا قال لا حطمه هذا نتفحول إذن فنحن تبع لمراد الله حيث كان ولو أنه نقلني من مر فر إلى حلو فرث لما كان في ذلك شيء لأن عدوني إن فلن من مرى الفر إلى حلو فرث سأحبه وإنما ينقلني من شيء إلى شيء مثله ويتون الشيء المنقول عنه كف ويتون الشيء منقول أليه إيمان ذلك لأن الله أخرجني من مراد نفسي إلى مراد ربي والعبادة هكذا وما يقبح في ذلك أن الله أمرنا أن نعذنه لنوري أنك لأن تجهة الوثنية وتجهة التعظيم المطلق من ذلك الحجرية ليس موجودة بدليل ان في منشط واحد وهو الحج حجر نتزاحم على استلامه وتعظيمه وحجر الآخر نتزاحم على رجله وقنبله إذن الحجرية لا دفع لها في هذه المطلقة ذلك حجر نعظمه وذلك حجر نرجمه إذن فالمعنى ليست لذات الحجرية وإنما هي للرمزية التي تدل عليها هذه الحجرية ولأنه مراد الله ومراد البطر مراد البطر داني ومراد الحق عالي فحين يخرجني إلى أي شيء من أي شيء تكون تلك هي العبادة المطمئة فإذا لا يضرر نظرة الأسرة وجدنا أن من خطفت صلى الله تعالى صلب منا في الدائرة التي هي بعد المواقف أن نستجه إلى البيت في صناته وحينما يريد المؤمن أن يثمن أركان دينه واحد جعل له دائرة هي دائرة المواقف يريد أن يشعره أن له دافل في مكان غير الأنفلة بعمل غير الأعمال ومن يكن غير النية فيتحكم في كل تفرساته لا يصنو إلا محرمه ويكون شعار ذكره واحد وبعد ذلك يصبح بذلك الإحرام في سلام مع الوجود كله سلام مع نفسه فلا تحدثه بسلام سلام مع الناس فلا يجاجلهم سلام مع النبات فلا يخلعه ولا يعبده سلام مع الحيوان فلا يفيده سلام مع الوجود كله عدب للناس وأشياء كانت محلة قبل الدائرة أصبحت محرمة في هذه الدائرة الله. إذن أنا نقبل على شيء غير عالي ليربي المهابة قبل أن أصل إلى البيت وبعد ذلك تأتي دائرة أخرى هذه الدائرة التي نسميها حدود الحام في سلام معها وإن لم تكن حاجة في سلام معها في كل وقت من كل من الأحيان لا تصفير ولا تطلع شغلا ولا تقلع ولا, ولا, ولا تعتدي على انسان الله, الله. اذا دين الحج وغيره اذا ذكر طهار احرام مؤقت للحاج وهذا للجميع وبعد ذلك تسكن لتاخذ الدايره الاخيره وهي دائره المسجد فولات هذا المسجد مخصص لفعله العباده اركع حتى في سجده اذا اقتحام هذه الدوائر لا يمكن ان يكون اقتحاما عاديا إلا أن تنبه كل المشاء لانك تستقبل اي شيء جديدا شيء اخر ويجب أن تستقبله استقبالا تتساوى فيه مع كل الاجناس فالجين الذي يحدد البيئه الجين اللي يحدد الطبقات الجين اللي يحدد شخصيات الناس وجثه يجب أن يفلح وان تتساوى جميعا في ذلك الجين شعورنا فقط لبيت اللهم البيت كل ما نقوله اذا فهذه الطريقه من النهوبه لأنك مقبل على بيت ربك وإكبالك على بيت ربك لابد أن يطوق بدوائر هي حمى الله. حمى الله هذا الحمى أي لتدخل بيته وأنت معد إعدادا أولا وإعدادا ثانيا وإعدادا ثالثا حتى تكون أهلا لأنك تقبل على الله في بيت الله لكنك لك إجادة خلف أنت في مكانك الخاص حين تتجع الله في نسبة الشام في العراق في أي مكان تستجن إلى وجهة خاصة من البيت. قد, تكون البيت قد يكون البيت شرقا وقد يكون غربا وقد يكون شمالا وقد يكون جنوبا ولكنك حين تجيء إلى البيت أتقدس فقط كبلتك التي كنت تستجن إليها من شرقا أو من غربا أو جنوب أو شمال لا كل البيت معظم ولذلك وجب أن تقوم به كل إشعارا بأنه ليس لجهتك من هذا إلا جهة تبلتك كل البيت معظم فانتفف حوله وإذا كنا نجد أن البيت البنائية تحدد الآن في الله العظم لانتفاع الموجود ديس لا يحددشي رؤية الانتفاع لأن الانتفاع إلى السماء لأنهم أجمعوا جميعا على أن جو الكعبة كعبة الذي يصل الآن في الدور الثاني من الخرم إلى أين يستجع إلى لا كعبة أمامه لا بناء إذن فالبيت ليس بناء وإنما البناء مكين والجو أي جو الكعبة هو البيت أيضا ستجه إليه إذن فالصعبة بهذا الوضع من الأرض إلى السماء ولا تستبعد أن يكون لتحديد ذلك العدد من الطواف سبعة أشواق له علاقة بسبع سماوات فمن يجري أنك إذا قفت الطواف مجنحا لله مفرزا قلبك من كل شيء في الله أنك تحلق تحليقات إفراء ترصعك إلى أن تكون الملأ الأعلى وتكثرق السبع سماوات ذلك هو لذلك نقوف خول البيت في معنى آخر الوحيد للتحاد الذي هو رمز الإحرام الذي منع صوارقة لها وألغاها ولم يوجد إلا شيء واحد هو أننا جميعا عديد لله إذا ما كان الحرم له أبواب متعددة وكل ذا يدفل منه قادم قريب منه أيبدأ كل واحد ثوافهم الحيث دخل إذن لن خرمت الوحلة. فلا بد إذن من أن تكون البداية من مكان واحد حتى لا تنخرنا البداية من المثال واحد كانت بدايته من الرسم مثل الحجر إذن فالحجر الذي نستلم له تعظيمين تعظيم على أنه من الفعبة ويصاف خوله وتعظيم آخر من أنه جعل بداية للقواف إذن فلذلك شاء الله لنا أن نستلم وهنا يجب أنك فالوقفة الإيمانية الوقفة الصديقية أولا والوقفة العمرية ثانية ما هي الوحفة الصدقية الوحفة الصدقية حينما حدث أبو بكر رضي الله عنه فقيل له إن صاحبك يدعي إنه ذهب إلى المسجد الأقصى وعاد في الليلة انظروا إلى إيمان أبي بكر انظروا إلى صدقية الإيمان فيه ماذا قال؟ أقال ذلك؟ قال نعم قال إنسان قد قال فقط صدق إذن لم يبحث في معقلية الأرض ولا في حمل الأمر على أن العادة تجري به أو لا تجري بيه. لم ينافش ولم يوقف عقله لماذا؟ ولذلك استدلل استجنال الجامع المانع الرائع اللي معناه إنني لو, لو أحلت دي وأعدت بحسب عقلي ألغيت عقلي في إنني صدقت في خبر السماء طب ما أنا صدقت في خبر السماء أنا أصدقه في أن رب هذه وحي السماء أنا صدقت به ونزل الوحي قلت له إيه ونزل الوحي فإذا قال لي إن رب الوحي أخذني وَجَعَلَ لِنْفِذِيَةِ الْمَقْبِثِ وَعَرَجَ لِيُّ إِلَى السَّمَعِ ما في هذا من العجل؟ و تلك خديثيات الإيمان تستقبل الأمر و عمل عقلها فيه أنها تستقبله في فقط أقال أو لم يقوم إذن فليس النقاش العقلي في ما يجوز أو لا يجوز يمكن أو لا يمكن هذا يتأثى في قانون النوميس أو لا يتأثى نضحف هذا البحث ولذلك في سلمة قال ولكنها تريد أن تأخذ الباحثين على غرة تقول لك لا تكن ممن يعرف الحق بالرجال ولكن كن ممن يعرف الرجال بالحق أقول له بكلمة حلوة وبنيلة صحية ولكن لاحظ أن محمد والرسل ليس من جنس الرجال العاديين لأنهم مؤيدين لحاجة تانية. فأنت تقول هذا في فيما دون الرسول يعني إيه اعرف الحق بالرجال أقول له لا أنا أعرف الرجال بالحق ولكني أعرف الحق برسول الله إن أنني أهلا وسهلا إذن فرسول الله لا يدخل في قضية لا تعرف الحق بالرجال ويعرف الرجال بالحق لماذا؟ لأنني افترضت أنه رسول ولذلك من العجيب أن أناس يناقشونه في تصرفات صدرت منه يقول لك أن تزوج تسعة عمل كذا أنت بتناقش ليه؟ أنصبت أنت موازين الكمال من نفسك ثم تأتي إلى أفعال الرسول لتقيسها على الموازين التي صنعتها أنت هذه أحالة لأن عمله هو الكمال فلا تقلب الموزونة وازنة ولا الوازنة موزونا لأن تصرف أنه هو الأرض ما تنصرش إنسى الموازن وتجب فعل الرسول عشان تفسى عليه تلك صديقية الإيمان وأيضا في موضوعنا تتجلى برض عمرية الإيمان فأن عمر رضي الله عنه حينما قال أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك كلام منطقي إذن فالحجة في العمل هو فعل الرسول له ما دام الرسول قد فعل وأنا أعتقد أنه رسول وصادق في التبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى والله حكيم لا يأمر إلا بما فيه خير إذن فأنا أقض الأمر وأستقل فعل أو لم يقعد ولكن حينما يأتي له إنسان ليناقش يقول له يا ابن الخصار قلت إنه حجر لا يضر ولا ينفع أنا أقول إنه ينفع جعله الله نتع قال بماذا قال إنه يشهد لمن استلمه يوم القيامة يشهد لمن استلمه يوم القيامة إذن فالمناد من ابن الخطار النفع الذاتي نفع النفع الذاتي فأنا إذا قلت إن المأدة نافع بذاته أبقى أشركت هو ليس نافعا بذاته إنما نافع بما أودع الله فيه من نافع إذن فكل شيء يجب أن يكون مرده إلى الله فإن نفي العلم عن البشر أي العلم الذاتي أما أن يعلم من الله فيصح أن يعلم أن يكون نافعا فيصح أن يكون نافعا الدواء الذي يشفي المريض أنافع أم غير نافع هو نافع إنما نافع بذاته نقول لا أعطي لغير ذلك المريض فلم يفرد وفي مثل ذائه فلم يفت فلو أن نفعه بذاته لما تخلف ومما يدل على أنه لا نفع له بذاته أنه تخلف في البعض وجاء بنتيجة في البعض الآخر مما يدل على أن الأسباب وراءها قيومية لحظة تخلف تلك الأسباب وتكديها فذلك سبب يعطي وذلك سبب يجدي حتى لا يكف الإنسان أمام النوانيس وقفة العبادة كما وقف اليونان أمام النوانيس موقفة الت